المجد جاجب علي كله شق جداري جو أهله تفو سهلا للكرار صيري مهدي القبلة وتباهي على الدين يمضف الرجل هذا المرتضى زبدت بني آدم لا عين مثل لا مريم جاوز شأنك الشان موعد مولده حان جاوز شأنك الشان موعد مولده حان شري بسيادة الرفعة ايج المرتضى ما مني الواضع يا كعب شري بسيادة الرفعة ايج المرتضى ما مني الواضع شكي جاري ايج شاء يا كعبه وبعد قرر دون الغير وسطك ينولد حذر رباه راك تمييزه الى المحشر عن كل من تقدم يومه وتاخر رباه ميزه ويستاهل التمييز من غير الثرى وهو ترى الابريز هو الدان موعد مولد حان هو اللولودان موعد مولد حان <تصفيق> يا شريب سيادة الرفعة بيجي الرب دار أمي تتواع يا كعب شريب زيادة الرفعة بيجي الرب دار أمي تتواع معك شكيت المرتضى يا كعبة الإسلام واللي بتشف عنك يرفع الأصنام مات اللام والمعبود ما تلام لو الفضل محنيه غدت كلها لو سجدت ليوسف اثنى عشكة كل الكون خليس جد لابو زينة سجدات حب عرفان موعد مولدي حان سجدات حب عرفان موعد مولدي حان شري بسيادة الرفعة بيجي المرتضة أمه ميتة يا كعبب شري بسيادة الرفعة بيجي المرتضة جاب قدومه وفي اشواق المنظر يا جدا الله على نفسه المعصوم عي على الفلاح بثقة الأنوار قد قامت صلاة محبة الكهرار من صلىها ربحان موعد موليد حان من صلىها ربحان موعد موليد حان يا كابشوري بسيادة الرفع فجل مرتضى أم ميتة وضع يا كابشوري بسيادة We'll get you